أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا, ولو كانوا آباءهم أو أبناء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 لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب